وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه اللحظات الكريمة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحبة كلمة وأي كلمة لا زلنا مع محمد صلى الله عليه وسلم مع أشرف كلمة في الجنس البشري كله مع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وكنا قد توقفنا في الحلقة الماضية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يعرفنا بنفسه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء قبل كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة يعني ليكتمل للبنيان جماله وكماله هل وضعت هذه اللبنة قال صلى الله عليه وسلم فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين إنه لبنة التمام ومسك الختام في صرح الأنبياء الكريم فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة يا لها من من أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأنا أول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع بل هو أول من يحرك باب الجنة كما في الصحيحين من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن أي خازن الجنة من؟ فأقول محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أي الخازن بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك نعم فأول من يدخل الجنة هو رسول الله أول من يحرك باب الجنة من الأنبياء والرسل هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأول أمة تدخل الجنة من الأمم كلها هي أمة الحديب صلى الله عليه وسلم ولنا حلقة مع الأمة نعم سنقدم هذه الكلمة الجميلة لنقف مع أمة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بسه وأرجو أن أوضح لاحبابي وإخواني وأخواتي أننا لا نفرق بين أحد من رسل الله وأنبياء الله في أصل الإيمان آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله أي في أصل الإيمان أما التفضيل فهو ثابت بنص القرآن والسنة قال الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقال جل وعلا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات نعم فكل له درجه وكل له مقام معلوم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابي هريره فضلت على الانبياء بست اي بست خصال اوتيت جوامع الكلم وفي لفظ اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وفي لفظ البخاري مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافه وختم بي النبيون صلى الله عليه وسلم وأرسلت إلى الخلق كافه وختم بي النبيون بل من أرق ما قرأت رواه البخاري ومسلم حديث أنس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق ليلة الإسرائيل والمعراج فاستصعب أي استصعب استصعب على النبي عليه الصلاة والسلام فقال جبريل للبراق بمحمد تفعل هذا فوالله ما ركبك قط أكرم على الله من محمد فارفض عرق أي فارفض البراق عرق هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي أكمل الله عز وجل له المحاسن خلقا وخلقا والله لو ظللت أتحدث عن محمد بن عبد الله لاحتجت إلى أكثر من مئة حلقة بلا منازع وبلا مبالغة لأنك لو تحدثت عن أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام لحتجت إلى وقت طويل فرسول الله هو درة تاج الجنس البشري كله أكررها فرسول الله محمد عليه الصلاة والسلام هو درة تاج الجنس البشري كله الذي أكمل الله له الجمال والكمال البشري والمحاسن خلقا خلقا وخلقا فمن مجموع الآثار التي وصفت نبينا المختار صلى الله عليه وسلم يتبين لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أجمل الناس خلقه، أو إن شئت فقل كان أجمل الناس خلقه. اي والله كان أحسن الناس وجهه. ولو قارنت بين جمال النبي صلى الله عليه وسلم الآن وبين جمال يوسف عليه الصلاة والسلام لأكدت لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فقه بشر في الجمال إن سألت لماذا لم يتعرض النسوة لرسول الله مثل ما تعرض النسوة ليوسف سأجيبك بأن الله جل وعلا قد كسى جمال محمد هيبة وجلالا صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس وجها كأن الشمس تجري في وجهه كما قال أبو ريرة رضي الله عنه قال والله ما رأيت أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه عليه الصلاة والسلام كان إذا سر أي فرح واستنار وجهه كأنه فلقة قمر كان إذا سر واستنار استنار وجهه كأنه فلقة أو قطعة قمر كان ابيضا مليحا كان أبيض مليحا كأننا صيغ من فضة عليه الصلاة والسلام كان وسع الصدر عظيم المنكبين كث اللحية عليه الصلاة والسلام ليس بالطويل ولا بالقصير وليس بالممتلئ ولا بالنحيف يقول البراء كما في الصحيحين ما رايت ما رأيته ذي لمة واللمة بكسر اللام وتشديد الميم هي الشعر الذي يتجاوز شحمة الأذنين ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ما أجمل قول علي رضي الله عنه لم أرى قبله ولا بعده مثله لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم بل من أجمل ما وصف به عليه الصلاة والسلام ما وصفته به أم معبد حين مر عليها في طريقه إلى الهجرة من مكة إلى المدينة وكان ما كان من شأنها ومن شأن شاتها فلما عاد زوجها رأى شيئا مختلفا وشم ريحا مختلفا برأى كل شيء بلا مبالغة قد تغير في خيمته فسأل أم معبد فأخبرت فقال صفيه لي لعله صاحب خريش فوصفت أم معبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا عجيبا تدبر ماذا قالت قالت لزوجها رأيت رجلا ظاهر الوضاءه يا لها من كلمتين رقيقتين رجلا ظاهر الوضاءة يا لها من كلمات جميلة رأيت رجلا ظاهر الوضاءة يعني الوضاءة تظهر كأنها تشد بصرك لأول وهلة ومن أول نظرة تنظر إليه تشدك إليه وضاءة وجهه عليه الصلاة والسلام رأيت رجلاً ظاهر الوضاء مليح الوجه حسن الخلق ابهى الناس وأجملهم من بعيد أبهى الناس وأجملهم من بعيد وأحلى الناس وأحسنهم من قريب غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرة الله غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرة إذا صمت علىه الوقار فعليه الوقار إذا سكت فعليه الوقار وإذا تكلم سما وعلاه البهاء له رفقاء يحفون به إذا أمرهم ابتدروا أمره يا له من وصف جميل وها هو خادمه أنس رضوان الله عليه وهنيئا الله يقول كما في الصحيحين خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين ما شاء الله لا قوة إلا بالله خدمت رسول الله عشر سنين اسمع وتدبري أية الفاضلة يقول أنس فما قال لي أف قط فما قال لي أف قط وما قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته اسمع يقول أنس وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله ولا شممت مسكا ولا عنبرا.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 أن ام سليم لما قال عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما اي نام عندها في وقت القيلولة فعرق رسول الله فجاءت أم سليم بقرورة بزجاجة وجعلت تسلت فيها عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ النبي وقال ما تصنعين يا ام سليم قالت عرقك اطيب طيبنا يا رسول الله عرقك اطيب طيبنا يا رسول الله بل يقول جابر ابن سمرة صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء فاستقبله الولدان فجعل النبي يمسح على خدي أحدهم واحدا واحدا جعل النبي يستقبل ولدانا الأولاد ويمسعوا على خدي أحدهم واحدا واحدا يقول جابر لا ينسى جابر هذا المشهد أبدا يقول ثم مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خدي، فوجدت ليديه بردا وريحة كأنما أخرج من جونة عطار صلى الله على النبي المختار فوجدت اليديه بردا وريحة كأنما أخرجهما من جونة عطار وأختم بهذه الرواية الجميلة في صحيح مسلم عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت حدثني بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال عبد الله أجل والله إنه لموصوف في التوراه ببعض صفته, صفته في القرآن يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين انت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله وحتى أفتح به أعينا عميا وآذانا صمما وقلوبا غلفا ها هو محمد صلى الله عليه وسلم أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد اعلم أخي وأعلم أختي ان قلبك رق وعينك دمعت لحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن للحب مقتضيات تعالوا بنا لنتعرف عليها في الحلقة المقبلة مع محمد صلى الله عليه وسلم وأسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا بحبه وأن يحشرنا معه بحبنا له وإن قصرت أعمالنا إنه ولي ذلك مولاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكلمة أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة إما أن تكون الكلمة طيبة وإما أن تكون الكلمة خبيثة فالمؤمن الصادق لا يحتقر كلمة من الكلمات ما أخطر الكلمة كلمة الله محمد القرآن السنة الصحابة الأمة العبادة الرياء التقوى كلمة, كلمة.